بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر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 طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجا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 فيومئذ لا يعذب عذابه أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أَحَدٌ يا أَيَّتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضِيَةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي